estáran pensando, está xanando وصلاة الله وسلامه على أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين سيدنا ومولانا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحابته الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وهدنا وهدبنا وتقبلنا وتقبل منا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اليوم إن شاء الله ندخل في المقدمة في المؤلف مقدمة الكتاب للمؤلف الحمد لله وبه الاستعانة وعليه التكلان وإليه المصير والصلاة والسلام على سيدنا المكرم محمد أفضل المصفين الأخيار بشيرا ونذيرا وبعده الوصية عهد لمن مات على الأحياء للعمل بما جاء فيه وفق مرتضاغ الموصي الوصية الوصية اسم من الإيصاء أي هي أصلها أوصاء يوصي إيصاءا وجاء منه الاسم الوصية والوصية كذلك تطلق على جريب النخل اللي يستخدم للحزن به يريد النخل برضو يسموه الوصية اللغة و... والوصية يعني في اشتقاقها من أوصى يعني إذا قلت أوصى فلانا بكذا يعني عهد إليه وأمره بكذا وإذا قلت أوصى له جعل له ما يأخذه بعد موته باء إذا أوصى له أما إذا أوصى فلانا بكذا يعني آمره بأمر ما أو عهد إليه عهدا ما ليلتزمه وإذا قلت أوصى إليه يعني أقامه وصيا مقامه من بعده دي يعني الحسب يعني لو لاحظت يعني أوصى به وأوصى له وأوصى إليه أوصى فلانا بكذا معناها عهد إليه بأمر طلب منه أن ينفذه وإن قلت أوصى له يعني جعل له ما يأخذه بعد موته ووفاته وأوصى إليه يعني إن كان مثلا منصبا او يعني تقدما بين الناس فجعله وصيا من بعده ليقوم مقامه في إدارة الشؤون يعني التي كان يديرها الموسيق فالوصية هنا الوصية هنا في, في هذا الكتاب بالمعنى الأول اللي هي هكذا هو قال أهد لمن مات على الأحياء يعني أمر طلب الموصي تنفيذه أو عهد طلب الموصي رعايته عشان كده قال الوصية عهد لمن مات على الأحياء للعمل بما جاء فيه وفق مرتباه الموصي قال ولما بدأت الحياة بالعهد كان لزاما على من فارقها أن يفارقها على عهد وبداية الحياة بالعهد إشارة إلى قول الله عز وجل وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألس ربكم قالوا بلى الآية يظنها في سورة الأعراق في سورة الأعراق دي هو يشير إلى هذا الأحد الأول ألس ربكم قالوا بلى فالحياة بدأت بذلك الأحد القديم لأن الله عز وجل كما جاء في الآثار مسح على ظهر أبينا آدم فاستخرج منه كل النسمات البشرية ممن سبق في علمه جل في علاه أن يذرأها ويبرأها ويجيدها استخرجها من ظهره ثم نكرها بين يديه وقال مخاطبا لها هذه الآيات وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألس بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عنها الغافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفاته لكم بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون يعني معناها بموجب هذا العهد عهد الست ربكم الذي أخذه الله على بني آدم في عالم الذر يعني كان يخفي هذا العهد لإقامة الحج على الخلق وعلى العباد و ونصب الميزان الحساب بموجب هذا العهد لكن الله عز وجل تذكيرا للنافئ بهذا العهد الخديم أرسل الرسل وأنزل الكتب وأصبح مهمة الرسل تذكير مجرد تذكير يعني المسألة موجودة مستثن من سطرة يعني سطرة الله التي فطر الناس عليها لا تذكر لخلق الله يعني مسألة الدعوة إلى التوحيد وعبادة الله وأن الله رب لا, لا رب غيره مسألة تقبلها الكفرة كفرية ما أجنبية على, على الإنسان يقبلها في قابلية مفطورة مجمولة عليها الإنسان فما في صعوبة في تقبل كلمة الحق كلمة لا إله إلا الله إلا إذا كان يعني عناد وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم عناد ساكت المقابرة فلذلك يعني هذا العهد كان كافيا لإقامة الحفاظ بين الله عز وجل وعباده خلاص ألست بربكم ده عهد خلاص العهد ذا من وفاء به والثقام عليه إن الذين قد ربنا الله في استقاموا إليه خلاص والذف جاي و جاي بموجب هذا العهد أخلاص بكم شنو وقع تحت طائلات مؤخذ والغانون هنا الشيخ بيقول ولما بدأت الحياة بالعهد ده ما كده إيجاه موقت الله خلاص كده ما إن شاء الله طيب قال عشان كده طالما الحياة بدأت بالعهد كذلك كان لجاما على من فارقها أن يفارقها على عهد ها لأن أفضل المسألة يعني شوف هناك في سورة البقرة المولى عزيزي الخاطب الخليل إبراهيم قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يعقوب كذلك وصى بنيه الوفية دي يعني معنها سنة سنة الخليل وسنة من بعده حفيده يعقوب بن ومشت المسألة على كده يعني فأنما هناك أمر مهم يجب أن يتوافى الناس عليه ويذكر السلف الخلف به وكل ما مضى يعني يأخذ الجيل الذي بعده عنه هذا العهد وهذه الأمانة يتوارسوها ثم ما يدخل الشفان ينسي الناس فنسي ولم نجله عزمة زي ما جاء في قصة أبينا أدم عليه السلام لكي لا ينسى الإنسان يكون على الذكر وعلى العهد يجب شنو على الثلث أن يوصوا الخلف من بعدهم بما كانوا عليه من العهد العهد الوفاء بحقوق الربوبية رسول ربكم قالوا بلى لأن عوامل المسيان كثيرة كثيرة جدا فإذا ما تضافرت عوامل التذكير وقاومت عوامل المسيان بيكون الضحية الإنسان عشان كده الشيح قالوا لما بدأت الحياة بالعهد إشارة إلى العهد ألستذي ربكم إذ أخذ ربك من بني آدم من كان لزاما على من فارقها أن يفارقها على هذه كذلك فعل الخليل قاله ربه أسلم قال أسلمت لرب العالم ووصى بها إبراهيم بني ويعقوب يا بني إن الله اصفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا مودا نعم بسم الله ما لا يمكن اول انت اذا ترس على النهايه وخلاص يعني ايامك معدوده وجيت مفارق نعم لا تملك أن توصي في مالك إلا الثلث نصر يلمبيه جامع عليك يقولون الزمحة قصيت هو الثلث <سلسة> وكثير <تصفيق> لحبة أحد تجي في أحكام الوصية وحاجة إن شاء الله يقعب للتفصيل هنا فإذا في حالة الصحة والعافية لك وأنت يعني ترجو العاخية وترجو السلامة والآمال المتجددة في الوقت داك لما المال عند طعم وباني عليه آمال في الوقت داك كنتك تذكر الجعم وتذكر عمال الخير مو شدت مفارق عشان بس يعني <تصفيق> مفارق دي كنت مين زمانه <تصفيق> في شبابك وآمالك وأحلامك آخر حاجة تسوي جامع وتخلي الجماعة مساكين وشوف ملح ملح هذا كلام طيب قال قال لما بدأت الحياة بالعهد كان لزاما على من فارقها أن يفارقها على أهد لأن العهد كان مسؤولا ولا قلود للإنسان في الحياة الدنيا طبعا كل نفس اللائقة الموت كل آه يعني هناك بيت الشعر الشهير الذي كل منس او انطال سلامته يوم المشكله على آلة حد بقى ولا بقى اي منفوس فيها والحق تعالى يقول كل نفس ذائقه الموت ثم الينا توجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم بوئن انهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون طيب قال والوصية على المؤمن حق وفرض يجب أداؤه تحقيقا لقوله تعالى كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَبَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ هذه الآية الآية 180 من سورة البقرة والشيخ استشهد بها في سياق حديثه وقوله بأن الوصية على المؤمن حق وفرض يجب أداؤه تحقيقا لقوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت انترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين قال نعم ان ترك خيرا وهو يعني ظاهرا في هذه الآية المال. ولكنه آية الخير على إطلاقه لفظ يشمل كل ما ينتفع به نفعا لا يجلب ضرره مشكلة فهو إن كان المسألة إن كان وجوب الكلام عن وجوب الوصية في الخير بمعنى المال الموروس طبعا لا يصلح الاستشهاد في هذه السياقة لأنه الوصية وجوب الوصية في الخير بمعنى المال الموروس ودي طبعا آية الوصية دي هي دي كانت هي العمل بها كان العمل بهذه الآية قبل نزول آيات الموارث نساء فكان المولى عز وجل أنزل هذه الآية وفرب وأوجب على على المؤمن عندنا أجله أن يتولى تقسيم ماله بدءا بالوالدين وماشي والأقربين الأدنى فالأدنى يعطي من ماله يقسم بما يراه مناسب حسب القرابة وحسب الحاجة وحسب اعتبارات كثيرة بالمعروف دي واسع كده حقا على المتقين وكان العمل ماشي كده لكن الله عز وجل أنزل آيات المواريس في صورة النساء وتولى تنفيذ الوصية بنفسه مش كالي يصيكم الله في أولادكم مش كده زكري مثل حول الأنسائين وقالت سم عدى الأنصب وقالت سم تقسيم مفصل أيوة يعني ما ترك الأمر العباد لأن المسألة هذه العباد قل ما يعدلون وينصفون فيها فتولها هو وما عليهم إلا شنو إلا التنفيذ فصارت آية النساء. نسخت وجوب. وجوب الوصية نسخت وجوب الوصية يعني معناها على ما ذهب إليه الجمهور جمهور العلماء صارت. صار الوجوب اللي هو الألفاظ ألفاظ وجوب كتب كتب يعني من الإيجاب كتب عليكم إذا حبر أحدكم الموت ان ترك خيرا خيرا طبعا قمنا معناه المال المال هنا يعني وما يتم من خير يوفى إليكم وبعدين وهناك عنه إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير المال يعني الخير هنا بمعنى المال ان ترك خيرا المال هنا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين يعني الفاظ وجوب ظاهرة لكن لما جاءت آيات المواريث في النساء ثار الوجوب وجوب الوصي على الإنسان عند موته إن كان له مالا وجوب, يعني وجوب أن يوصي للوالدين والأقربين بالمعروف ثار منسوخا على ما ذهب إليه جمهوره العلماء بآية الموارث التي تولى فيها الله عز وجل التقسيم والتوزيع والأنصب والفرود بصدريقة ما تملك معها انت ها؟ ثم ثانيا جاء حديثه صلى الله إن الله عطى كل ذي حق حقه ولا وصية الوارث ليه خلاص ولا وصية الوارث وعليه فالوصية يعني في في فيما ذهب إليه جمهور العلماء أصوح منذوبة في حدود الثلث خلي بالك للاقارب والاباعد على السواء لعمل الخير عام ها وللمسلم وللكافر بدون ده على ماذا يهل الجمهور جمهور جمهور الفقهاء وطبعا يعني الكلام احنا قبل كده اظن ناقشناه في في في سوره البقره الايه دي مرت علينا أه بالنسبة لمسألة النسخة ده طبعا الجمهور يعني ذهبوا إلى أن الوجوب كله للوالدين للأقربين طبعا الأقربين كلهم بيرسوا الأقربين كلهم بيرسوا وشو رحضين محجوين وشو رحضين أرحام وكلهم أقارب لكن ما بيرسوا يعني كل الأقربين ورثة كانوا أم غير ورثة فالوصية في حقه ندبا في حدود أهلثة ده ما ذهب إليه الجمهور وأما ابن عباس حبر الأمة وسر جمال القرآن ومعه من التابعين جل من كلاميه ذاته زي طاروش وحوال زي الحسن البصري وزي الضحاك يعني عدد من أئمة التابعين وإمامهم في هذا الرأي طبعا حبر الأمة وسر جمال القرآن قالوا الوجوب باقي للاقربين ممن لا يرثون للاقربين ممن لا يرثون واجب على الانسان ها يوصي لهم من ماله لانهم موارثين فمساله لا وفيه لوارث ما تشملهم لانهم موارثوا لكن ما ظاهر وبناء على ذلك يعني حتى إذا كان انسان وصى لغيرهم مع وجودهم يعني لغير الأقربين من غير الورثة الورثة طبعا خلاص معروفة أنصبتهم بأنصبتهم اللي ربنا وبح من الأقربين من لا يدخلون في المراس وجب لهم الوصية واجب للإنسان أن يوصل الأقربين به وإذا كان مشاء وصل غيرهم تعتبر وسيطه باطلة لأنه دي الأحقة لعلى ما ذهب إليه ابن عباس وعدد من أئمة التابعين طبعا عنده خلافا لما ذهب إليه الجمهور طبعا الجمهور طبعا كلامه فيه كلامه واضح فيه أنا ذايا طبعا هنا المسألة مفصلة كثيرة أنا ماذا رأسا أخش فيها يعني إحنا قبل كده ذكرنا أنه الإمام الأصرهاني ها الأصرهاني ده من أئمة تفسير برضو من أئمة العلم اللي رأيهم اعتبر هو اعتبر عن آية المواريس وآية الوصية ما متعاربات وممكن اعمال ما يحمل أي وحد فيهم كله نعملا وقال بجواز الجمع بين الإنسان يعطوهم عطاه الله في الميراث ويديه صاحب المال وفي يكتب لهم يلم عطاء الله على عطاء رب المال ما في حاجة عنده لأن حدث لا وصية الوارث ما, ما أخذ به باعتواره هو يراه أحد, أحد ما حجة عشان يعطن بها آية من كتاب الله لا حسن ما ذهب وفي أئمة زي الإمام الفقر الراضي يعني قرر أقواله دي ووجهها واطلع منها يعني علم ما خلاص بأكبار قول يعني وإن كان مرجوح يعني المهم نحن حتى عدي بالنسبة للشيخ يعني استشهاده بالآية رضي الله عنه وقوله بوجوب وفردية الوصية على المؤمن تحقيقا لقول الله تبارك وتعالى كتب عليكم إذا حبر أحدكم الموت ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين بتوجيه بتوجيه عشان نحن ناخد الفهم يعني عشان ما نقع في نزاع مع القائلين بأن الآية منسوخة ولا يحتج بها وليس فيها فرضية ولا وجوب حتى تصلح استشهادا لمن يقول بوجوب الوصية نحن عشان نوجيها نعتبر الخير وهجهه مش على الاتجاه نعتبر الخير الذي ذكر في الآية ما هو المال ما هو المال لأن المال بالذات المال الموروس المال الموروس يعني تحديدا تولى الله تقصيرا فيبقى معناها ما في معنى لانك توجد الانسان يتبعي في مع تكلم الله لكن لان كلمة الخير او لفظ الخير يتفع لمعاني اكبر من المال فهنا ممكن شنو ممكن يعني تصلح الاية دليلا على وجود الوصية للمؤمنة تحقيقا لهذه الاية لان الخير ليس هو المال والمال ذاته, المال ذاته اجمع العلماء المال ذاته ان كان مالا موروث مال ودايع وامانات لك او عليك دواجب عليك توصي وتبين فيه لكي لا تضيع الحقوق على اهلها ده بالاجماع يعني المال ذات اذا اخذنا الخير بمعنى المال ان كان غير المال الموروث وهم بيرثوا حقهم ولا حقبونه ولا, حق ولا امانات ودائع عنده ما من بعد وصيه تصول به او ديت ليندم دي اي حاجه يمر بها بس كده فالمال ذات الخير معنى المال ان كان ليس موروثا ان كان ودائع وامانات له او عليه يجب عليه يوصي ويبين عشان يعطي كل ذي حق حقه فلذلك يجب عليها الخير ان كان غير مال وهو كذلك مما يخشى بياعه ووفاة الانتفاع به يجب معناها على الانسان ان يوصي من يأتي ورائه من يجي ورائه يبين هذا الخير لكي لا يضيع الانتفاع به اكام مظاهر المظاهر طيب يبقى معناها كونه هو استشهد بقول الله تعالى كتب عليكم إذا حبر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للواردين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين من هذا الوجه وبهذا الفهم صحيح ولا ما صحيح صحيح سنجد لكم بصفهم مع أنه بدن ما نفهد نفسنا بنلقى في سنة وحديث من الله صلى الله عليه وسلم ما يفيد وجوب الوفية وهو ما جاء في رواية البخاري مسلم هذا كمان على الصحة مش عن ابن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر بن خطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من أمرئ مسلم منه له شيء يوصي فيه ما حق قمرئ مسلم ما حق قمرئ مسلم له شيء يوصي فيه أن يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة <تصفيق> وصيتنا عبد الله بن عمر قال ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحديث إلا ووصيتي عندي مكتوبة يبقى معناه من هذا النص النبوي اللي هو في أعلى الصحاح يمكن أن نستفيد وجوب وصربية الوصية يمكن ألا ما يمكن, يمكن مع أنه طبعا العلماء طبعا برضو شرطوها بأن الشيء ده يكون من الودائع والامانات الجنهور اللي جعل الوصية منجوبة الا فيما تعلق بالودائع والامانات لكن ظاهر الحديث فيه, شنو فيه الحج على من قال بوجوب وفرضية الوصية على المؤمن انا القنام بكترت فيه الحديث عشان شنو عشان ما يجي واحد يقول لنا أنت تحتج لنا بآية منسوخة مش كمن منسوخة ممكن ذات الوصية الوصية عملا بظاهر الآية يكون حرام لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا وصية لوارث كيف تقول لنا واجب فرط أيواء ممكن راح تقول لنا كده فده نقول له بس أيواء أخلي بالك ده في المال المورس كلام المال المورس الذي تولى الله تقسيمه أما المال غير المورس ممن يدخل في الوداع والأمانات فيجب إجماعا الوصية فيه وتبين الحقوق لكي لا تتعرض يبقى يعطي وإذا كان شيئا بيجا ما مال بيجا حاج أقيم من المال بحيث لو أهمله الإنسان لباع ونسيه الخلق من بعد السلف وباع بضياعه يبقى معناها وفيتم عليه واجب لما واجب أيوة. إذا كان هناك خايفين على دراهم تروح من ناس لنا يبقى إذا كان فيها حاجة أقيم خير أقيم من المال بضياعه تبيع الأجيال يبقى معناها الوصية في حقه ما واجبه؟, واجبة واجبة وبعدين لو سألنا الخير ذي شنو الخير هو برضو امانة ذي امانة المال هناك لكن امانة الاستقامة على الحق وامانة حسن حسن الخلق يعني انت اذا كان ربنا متعك ووفقك بالاستقامة على الحق وبحسن الخلق واحسن شيء ينحله الوالد ولده الاخلاق الفاضل المشكلة كما جاء يعني معنا الحديث فيبقى معناه اب تتخلي الشيء دا توصي عليه من يجيء بعدك من من عشرتك وأهلك وأحبابك ومن هم يعتبروك أسوه وقدر تسكس ساهي ما يجوز تبين ليهم وتوبح ليهم عشان يعني يكون دواجبك نحوهم زي قصة سيدنا إبراهيم وسيد عليه السلام وسيدنا يعقوب ووصى بها إبراهيم بنين ويعقوب يا بنين اللي هي آمانة الاستقام على الحق ولأنه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا لإستقامة على الحق بعدين دع أحد قديم ألست بربكم قالوا بلى والإستقامة على الحق طبعا يعني معنى واسع أي أجملوه, أجملوه العلماء في فعل المأمور وترك المحظور والرضى بالمقدور لإستقامة على الحق وحسن الخلق مع الخلق اجمل قول العلماء زي ما قلت لكم بكلمات حجة الاسلام الغزالي ان تحمل نفسك على مراد الناس او ان لا تحمل الناس على مراد نفسك تحمل الناس على مراد نفسك بل احمل نفسك على مرادهم ما لن يكون اثما ده كده يعني طيب هذه المعاني هذه المعاني الانسان الشان يعرفها ويتخلق بها ويتحقق بها دي دي مدرسة طيب هذه المدرسة انت ودي امانة ودي الامانة ذاتة اللي عرض السماوات وارض الجبال وابينها يحملنا واشغنها وحملها الانسان والانسان يخضل والجهود ده اريته بعد الوفية وبعد يأخذ عليه العهد ويذكره ويكتبوها له ويحسو عليها اريته يذكره مع عوامل الـ الـ الـ الـ الوصيانه ها كيفان ومما ادراك لا طيب الوصيه على المؤمن حق فرض نجي وادائه تحقيقا لقوله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين نعم ان ترك خيرا وهو يعني ظاهرا في هذه الايه المال وجنبوا ترك المال الموروث قال ابن العلماء اقوالهم وذهب الجمهور الى ان المسله مندوبه من في حدود ما الثلث في حدود في لكن الحديث هنا ليس عن المال الموروث ولا حتى عن مطلق المال إنما هو عن شيء أكبر من ذلك قال ولكن الخير ولكنه أي الخير على, على اطلاقه لفظ يشمل كل ما ينتفع به نفعا لا يجلب ضررا قال ولما لم اترك ما لن اوصي فيه فاني فاني ارى الخير الذي ترثته كثيرا لا يماثله خير انه قلت لكم الخير هنا هو امانة الاستقامة الحق وحسن الخلق مع الخلق وصية المؤلف بيان لكيفية تحمل هذه الأمانة وأدائها على الوجه المطلوب وهي الكلام ايوان طيب جاي يفصل يفصل الخير ده اللي أنا أجملت لكم في شنو في الاستقامة على الحق وحسن الخلق مع الخلق الخلق يفصل في أربع نقام قال لا يماثله خير نعم تركت فيكم الله خليفة عليكم يسدد من تختارون ويأخذ بيده إلى بر الأمن والاحتداء من بحر الحياة المسجور بالفتن مسجور عنه ممتلئ مستعر تركت فيكم الله خليفة عليكم يسدد من تختارون ويأخذ بيده إلى بر الأمن والاحتداء من بحر الحياة المسجود بالفتن تركت فيكم من الخير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم من الخير كلمة التقوى خير ما جاء به سيدنا محمد والنبيون من قبله صلى الله وسلم عليهم تركت فيكم الخلق الحكا والعمل الصالح من نهار مصام وليل مقام وعلى ذلك اوصي وبذلك اعهد فاحفظوا اهدي فاحفظوا اهدي اليكم فانكم مسؤولون والله المسؤول ان يجعلكم من الذين يستمعون القول فيتجعون احسنهم يعني معناها الخير زي ما اقول لكم يعني حسهم خدته في, في اربع نقاط قال لم يترك مالا ولكنه فرك خيرا يتباعل ويحتقر المال الى جنبه وحاول يلخص في نقاب اربعة اول حاجة قال تركت فيكم الله خليفة عليكم تركت فينا الله مرة واحد كده قال تركت فيكم الله خليفة عليكم لا يستنكر مثل هذا القول لانكم يعني تألفون وتقولون وتسمعون ان الانسان الذي يسافر اللهم ان تستحب في السفر والخلفه في الاهل والمال ولا وش دامن من اديه السفر الماثوره النبوي ساعتنا فكونوا الله جل في علا يكون خليفه عليكم شنو معناها يعني معنى لفظ ماثور ولا نبوي معصوم من شنو؟ من الانشراف والزيق طيب إذ معنى تركس فيكم الله خليفة عليكم يسدد من تختارون ويأخذ بيده إلى بر الأمن والاحتداء من بحض الحياة المسجورة بإحتداء طيب يعني معناها فأنما ترك فينا ولاية الله ولاية الله مش يعني, يعني, يعني لأنه قال يسدد من تختارون ويأخذ بيده إلى بر الأمن والاحتداء طيب وهو الله الله ولي الذين آمن. امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور الذين يبقى معناها هو ترك فينا الايمان قال لي من شان اهله من شان اهله يعني المؤمن الايمان ينتج له ينتج له في له الثقه بالله والتوكل عليه والايمان يا جماعه ما يكتسب ويزيد تركا يعني تركته فيكم الله يعني في بالله هذا الايمان بالله يثمر لكم ثقه في وتوكلا عليه تركتم لكم الله يعني تركته لكم معرفه الله ومن عرف ربه اشتغل به عن هوى نفسه من عرف ربه اشتغل بربه عن هوى نفسه يعني معناها البتاب ونفس معناها معناها معرف ربه مش رئي معه <تصفيق> لكن العرف ربه بعدين الربوبيه الربوبيه ما قيام بكل شؤون يعني نقولك رب البيت او رب المنزل يعني قائم بمصالح البيت وشؤونه أصغر حاجة الأكبر حاجة متولي الأمور كلها يصلحها ويرعاها ويمدها ويصلح فاسدها ويرد غائبها وكلها طيب يمكن أن عارف ربه وأنه الرب الذي أوجد أوجدك من العدم وأمدك بأسباب الحياة كل صغير وكبير منه تولاك وراعاك وما أوجدك إلا بعد أن بنن لك كل شيء يصلحك كل شيء يقوم حق القيام بما تحتاج إليه إنت في كفاءته وربوبيته دي. واتسوي لك هو في راسك لا يقول أنا والله داري سويك لأنني عايز أكون أسوي كدأ مالي مجابدة ما تنفع إنت إذا بالله ربا بتمشي طوالي بالعلم اللي هو الشرعة ده الشرعة الله بي بي بالأوامر والنواهي دي تستصحب علم الله وبصيرة قلبك للفهم لفهم ما جاء في العلم ده كويس معاك وتسعى في ضوء هذا العلم العلم ده مع العلم يا جماعة شمال نور يكشف والبصيرة مهمة تفهم ما انت البطارية دي واللعفة هكذا دي ضوة والرتق دي حفرة ودي حكه سليمه صحيحه النور كشف ليه والبصيره والرتق دي حفرة يعني ماعناش انه حفريه نخليهم كده البصيره والنهار كويس معاك ان ال الخب ال مهمه شنو فهم البصيرة اللي عرفته عن كشف النور اللي هو العلم ده ورتق الحفره وتنجب الحته السليمه ولا طيب على العلم ده اللي هو قول الله وسنه نبيه ده النور البصيرة ذا الفهم والرفقة الجميل تقبل عليه والقبيه انفر منه اعرف عنه ما هو كده بعد ذاك نسيجة هذا السعيدة استخدامك للعلم كنور كاشف وبصيرة كعقل يفهم وقلب يمضي وفق حكم البصيرة يعني النور يكشف والعقل يفهم والقلب يحكم يحكم أن يأخذ الاتجاه هذا بعد ذا النتيجة تبقى شنو كما ما, ما شغل تبقى النتيجة انت تبقى من اولاء الله الصالحين تبقى ذول عادي تبقى غنيان عنده قرش كثيرة تبقى حضران من السين ما عندك شغل فيها انت تبس عليك شنو عليك ولله عقية الامور النتيجة نتيجة تبقى منهم الوسائل أخذها تكون حق لكن ماذا تحقق هذه الوسائل كما ما دخل فيها يمكن هذه الوسائل انا اخذت بها تحت حق مني رجل صالح من اولياء الكمة وزبنقيرة والجوطة وحكاية ممكن ان انسان خامل لذيك ولا اي حاجة ويضرني شيئانا <تصفيق> بقى الا والله انا ادار افقى زيزة اها ممكن بحكاية يلحظت بقسمك وسعيك في الحياة يريدك التسع او يضيق ويضيق عليك شديد يقدر عليك ما يشغلتك المهم هنا ماشي ساح في ضوء العلم وفي البخيرة ذات الفهم وفي القلب اللي هو يستعين بالعلم نورا وبالبخيرة وب فهما يستجيب لمقتضاها ويمشي بعد ذلك انا اكون شنو غنيان فقران ولمشهور او عبد المسكين مهجور ما معروف ذاته قولي سمعك مسكين ضعيف هذه ما عندي مكان كيمائيه او يوم ملء السمع والبصر الناس دي في تعمل الف حساب اكون جندي ساكت ولا مع معرفهك الله لا يوم تريكن تسميروا اذا عرفت ربك اشتغلت به عن هوا نفسك ما هو يوجد دار يكون ودار يكون لكن انت مسالتك انته خلاص وقفت الاقلام وجفت الصحف ومؤب بما هو كائن ومسكت ما خلاص مسطر جاري معي ما بتكون على كيفك ما هو ما على كيف المساله انت مأمور ما بمنهج تستقيم عليه بأوامر تنفيذها بزواجر ونواهي تتجنبها بعداك النتيجة نتيجة الاستقامة على الأمر يطلع منك شنو بما سأخذك انت ترضى بس ترضى لأمر ده شأن الله ده شأن الله وهو رب يعرف بمقتبى ربوبيت يعرف ما يصلحك وعيز فخط الخير في مختاره لك وانت بمقتضى الاسلام ده اللي هو دينك تسترسي مع الله على ما يريد وهو ويرضى ولا تتشوف ولا تتمنى ولا تظن ان فضل الله بعضك على بعض وترضى وتكون نفسك اللهم ينسلك نفسا بك مطمئنة تؤمن بلقائك وتربى بقضائك وتقنع بعضائك دمش كيف دي المعرفة من شأنها أن تجعل الإنسان مشترتلا مع الله على ما يحب ويرضاه ما عنده منازعة وفي كل وقت هو راضي بس عليه بس يفتش هو وين؟ هو معك لا يراك حيث نهارك ولا يفقدك حيث بعد ذلك يكون شنو وصفك شنو يجي وصفك خلي ليوه اللي هي عاقبة الامور طيب يعني معناها تركتكم فيكم بالله يعني معناها الإيمان الذي ينتج عنه ثقة بالله وتوقرا عليه والمعرفة بالربوبية التي تثمر الإسكتال مع الله على ما يحبه ويرضى وانت تكون غابي طالما أنت في مراضيه أنت ترضى ما يفعله بكم ما تقول ليه شنوانا يمع صلاطك خمسة الجائعين ما بيثوتين وأي طاعة كده قالوا ليه شويها شويها محظور انا ما قاعد أعمله وليشنو انا امشي السوق افتح ذوكاني حبهم بالجنادي عشان ملح ملح حق الملح يا اخي <تصفيق> يا اخو داير كده وهو ربك التنسيت رغويته انت داير تختلع عليه ويعمل ليشنو انت عليك تسح وليش عنك <تصفيق> عدم عرفة عشانشان كده معارفة الله مهمة وعلامتها يمكن ان تنشغل عن هوا نفسك تستسم. وإذا آمنت به تثق به وتتوكل عليه دمعنا توقف فيكم الله يعني ترك فينا الإيمان بما ينتج ويثمر من ثقة في الله وتوكل عليه ومعرفة بربنا تجعلنا ننشغل بربنا عن هوى أنفسنا بس هذا الخير في ما اختاره راضي انا مش عملت المطلوب اه وخلاك بعد ذا كله, كله سميح لا <تصفيق> تستعجل وتقبل بالنسائج مش, مش يا ا ا ا زي مين تداير والله يعلم وانتم لا تعلمون عرفه كين عنديدك فالح ذاك لا وقال وكم رمت أمرا وكم رمت يعني قفضت أمرا خرت لي في انقرافه وقال فلا ذلت لي مني أبر وأرحم ما في الآخر قال شريك مني فداهت لو كان متحقق ما كان بي لا يحصل كده يا عارف يا حكمة الله فظهلت ما بعد لما تكرر في حكاية دي أقرر قال وكم رمت أمرا خرت لي في انقرافه فلا زلت لي مني أبر و أرحبا مقابل كنت تعب شنو الدرس العبرة أو العبرة اللي انت خرجت بها من التجريد شنو قال عزمت على ألا أحس بخاطر على القلب إلا كنت أنت المقدمة و ساختيارك و ألا تراني عندما قد نهيتني لتقوة لأنك في نفسي كبيرا معظمة آيو قال ترسل فيكم يا خير كتاب الله سنة ترسل إيجابتكم دي شمد النور الكاشف قال كما ترسل فيكم من الخير كلمة التقوى كلمة التقوى هذه كلمة الإخلاف التوحيد لأنها تقيك الشركة تقيك العذاب سموها كلمة التقوى وقال هي لا إله إلا الله وحده لا شريكة له له الملك وله الحمد وهو على كل شريك القفير جاء مما جاء في المأثور ودين المولى عز وجل ألزم بها النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه من هناك في سورة الفتح إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم حمية حمية الجائلية فأنزل الله سكنته على رسوله وعلى الممين وألزمهم كلمة وكان أحق بها وأهلها آهلا آه, آه شرق كلمة التقوى فإلى الله وهي أفضل ما جاء به النبي عليه الصلاة والنبيون من قبله صلوات الله وسلامهم جميعا عليه. قال ترى فيكم الفلق الحسن والعمل الصالح من نهار مصام وليل مقام وعلى ذلك اوصي وبذلك اعهد احفظوا عهدي اليكم فانكم مسؤولون والله المسؤول ان يجعلكم من الذين يسمعون القول فيتذكرون احسنه قال ولابدأ ولا في وصيتي بما بدأ الحق ان قال يقول الكريم انذر عشيرتك الاقربين عشان كده لانه كده دائما هو بيقول بنيي واحبابي يبدا لا نقول بعضهم اولى اولى بعض كتاب الله لنجاك بالوصيه قال الوصيه الوصيه ذات الوصيه للوصية للوصية للوالدين والاقربين وبعدين تمشي وانذر عشيرتك الاقربين والوصيه للوالدين والاقربين نسب الوالد المحبه أقرب الأنساب خال من الأغراب والأسباب لأنه أقرب الأنساب وبيه وبيه كل محب قريب معهود إليه بهذه الوصايا التي هي عهدي إليكم بني وأحبابي فلا تبيعوه وقد تركت الله عليكم شهيدا ألا هل بلغت اللهم فشهد دين مقدم سعة الكافر لكتابه اللي هو الوقت اللي يعني معناه حسن هنا الخلاصة المنضع بيها على ان وصيط دي يعني اعتبرها من الواجبات والفرائض لانه بضياع الوصيط دي تضيئ اجيال ودي مصيبة كبيرة فاذا كان يعني ضياع المال خاف عليه العلماء وأوجب الوصية على من له أموال وداع وأمانات واجب عليه يضيين لكي لا تضيع الأموال فالأحرى والأولى لا يضيع الناس بسبب جهلهم لعهد الله القديم واللي من أجله ذات خلقوا نحن خلقونا اليسنون جماعة مشه الله ليعبدوا ما أريد أنهم من وما أريد أن يطعموا إن الله هو الرزاق رزق القوة الله بالله وامر احلك بالصلاه والصبر عليها لا نسالك لدقه فصير لدقه الهم الاول والاخر ما هو شاغل البال وما في غيره ما يقتربوا له ويشغلوا له يتقاطعوا له ويتحاربوا له ويتالفوا له مصالح تجمع الناس ومصالح تقطعها مشاكل ما ادري الحكايه الغايه التي من اجلها خلق الانسان اسمع اسمع من ذلك بكثير فلذلك لابد للناس من ممن يذكرهم مذكّر ان الذكر ينفع المؤمنين والوصية لجدة تذكير ولذلك تفسير ضمن باب من هذا الباب وبهذا الفهم اعتبر الوصية فرض وواجب وقال اؤدوه واشهد الله عليهم وسال الله أن نكون من الذين القولة القول أحمدك اشتد أن لا إله إلا أنت سأخروك وأخذ إليك اللهم اقفر لنبنا وسر عيبنا وتولى أمرنا فلا تكننا إلى أنفسنا كرفة عين وأصلح لنا شأننا كله اللهم صلوه وسلم وارك على من كله وأخذك الأمجد اللهم مولانا محمد وعلى اله وصحبه يا ربي بالمصطفى اللهم بارك لنا وكلنا ما بها سرك اذن يا ربي اكمل وتولى امرنا في كل وقت نحين ولا عين واصلح لنا شاننا كله اللهم وفق الامه سيدنا محمد اللهم سيدنا محمد اللهم اجبر امه سيدنا محمد اللهم اكرم محمد. اللهم, محمد اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد صلاه ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا ارحم الراحمين اللهم بحاضرنا وغائرنا وكلنا ولي آبائنا و أمهاتنا و كل من لفحكم علينا وجميع من أوصانا والسوصانا وجميع من أخانا كله إذا مناسك ما أمرتنا يا مولانا كما وعدتنا إنك لا تخلق الميعاد سبحان ربك رب العزيزة عما يسكون والسلام علينا و الحمد لله رب العالمين اللهم آمين بارك الدين مو يسارح مو يسارح بارك ah, slah la chet, khalat malas. Inshallah, ma, samat. Ma khabal sirah, atar hadik, ha? Ya dir. Smouh, ma ghadir, ma khal, ma tabdi hadik, ma khal, ma tabdi hadik. سلام شباب اللي بتاعك يلا